اللهم إنا نستودع كاساة ستمضي من عمرنا أن تخفرها لنا وترحمنا وتعفو عنا وتبارك لنا في أيامنا القادمة وتصلح نفوسنا وتيسر أمورنا وتحقق أحلامنا رب اكتب لنا في السنة القادمة فرحه تغير بها مجرى حياتنا للأفضل